وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيهَا كِنَّةٌ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفِيهِ آ... هم كافرون إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات لهم مجروا الغير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في <تصفيق> يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواس <تصفح>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 الحق وقالوا, وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يدحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام, أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم, فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكصدون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر حتى إذا ما جاءوها شيد عليهم سمعهم وأبصارهم, وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا, قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة و خَلَقكم أَلا مَرات وَإلَيْهِ تُدَعون وَماكمُمُم تَسْدَتِرونَ أي يَشحَدَ عَلَكمُم سَمكمُ وَلا أَبصَاركم وَل أَبصَاركمم وَلا دُلودُكم أبصاركم ولا وَلاك وَلانتُم أن الله لا يَعلَ أنَّه لا يَعلَُ كَثًِا مِما تََّلون وَذِكمم بَنْ ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا وان يستعتبوا فما هم من المعتبرين وقيدنا لهم قرنا فزينو لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في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 في هذا بما كانوا باياتنا يدحدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضلنا من الجن والانس ندعهما ندعهما تحت اقدامنا ليكونانا من الاسفلين ان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 نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أعداوة فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا لِقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا لِقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ يَمْسَكَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَسْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ استعف بالله انه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهدزت وعبت إن الذي أحياها لمحي الموتى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 من مِ صالِح فَلفْسِهِ وَمنْأَساءفَ عَه وما رربّك بضَلَّ وما تخرج وما تخرج من لابدِ إلَْهِ ردّ الم السات وما تخد وما تخد مِن ثمات مِكمامه وما تحملِلُ منِنْ أُثَ وَلا تبر وَلا تب إَّ ب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 فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضانها بجانبه وإذا مسه الشهر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من نظل منه شقاق بعيد سنريهم آياتنا في آفاق وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكسب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا